إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما ما بتلاه فقدر عليه رزقا، فيقول ربي أهلاً كلا، كلا بل لا تكرموا اليتيم ولا تحاضن على طعام المسكين. وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءً والملك صفر صفر وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان يوم له الذكرى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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي